بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحه لام... الى ايا صراط الذين هم عليه الهدى ورحمه الذين يخيمون الثلاث ويخلون الزكاة وهم بالآخرة وهم بالآخرة يميقلون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلقون ومن الناس من يشتري نهو الحديث يمنع عنه سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواء أولئك لهم عذاب مهيم وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا تبشروا بعذاب عليم الذين أبنوا وعملوا الصالحات وهو الجميلات النعيم خالدين فيها وهدى الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد سرونها وألقى في الأرض رواسي أن تميز بكم ونست فيها من كل ديابة وأنزلنا من السماء أنبتنا فيها كل زوج شريم هذا خلق الله تعروني ماذا خلق الذين من جونه بل في ضلال يبيم ونقد آتينا نقمانا حكمة لشغل الله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر ومن كفر فإن الله غني حميد وإن قال نقمان له وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن مشرت له ظلم عظيم ووصينا الإنسان لوالدي حملته أمه وهنا حملته أمه وهنا على وهنا وفي في عامين أن اشكرني وفي ད�ས ད�ས ད�ས དས إلي المصير وإن جاهدك على ان استولى نيول والديه شا الى المصري يوم جاء ذلك على فسل خيمه ليس له علم فلا طاعهما وصاحلهما في الدنيا معروفا ولا سليل لمن انا باينه ثم لم يرجعوا ظنا برجوعهم بلا تعملون يا الذين انما هي فسل الصالحات من القربى ستكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله فنقلت الخبير يا بني أقل الصلاة أقل الصلاة والمرض المعروف والهعل المنشر وصل على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خذك للناس ولا تمشي في الأرض إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك رغض من صود إن أنشر الأصوات نفوت الحميل ألم تروا أن الله أتخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأكبر عليكم لعمل ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجاد نصلاب لغير علم ولا هدى وَمَا ذَا كَانَ مِنَ النَّاسِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا اولو كان الشيطان يدعوهم الى عباد السعيد ومن يصل نجلبه الى الله وهو رسلهم فقد استمتك بالعروة الوصع وإلى الله عاقبة العمور ومن شفا فلا يحزن كسفره الى ما نرجعهم فننبعهم بما عملوا إن الله علهم بما في الصدور ث ب غب ب غ و إ س se من خ والலாம் لس na என خد لل قُلْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ وَالْغَنِيُّ الْحَمِيدُ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ <تصفيق> إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا دعتكم إلا كنفس إن الله سبيع بطير ألم تر أن الله الورج الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل مجري إلى رجل مسنع وأن الله بما تعملون خمير ذلك لأن الله هو الحق وأن يدعون من دونه الباطل وأن الله هو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ عَلِمَ كَمْ نُنْقِلُكَ تَجْرِيبَ الْبَحْرِ بِنَا مَثَلًا لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِلَّا فِي ذَلِكَ فَمَا يَسْتَنبِطُونَ مِنْهُ شَيْئًا وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا مَا زَهُقُوا مِنْهُ يَسْتَغِيثُونَ فَلَمَّا نَجَّاهُم مِّنَ الْغَرَقِ فِيهِ مَرُّوا بِهِۦ مراياتنا وما يلحق بها من اياتنا ان كل خسران شحر يا الهنا تذكر البشر واخش يوم واخش يوم لا يجزي والد عن ولا مولود او جاز عن والد بشنيا إن الله حق فلا تغمع لإذنكم الحياة الدنيا ولا يضر أنكم بالله الغرور إن الله عزم الزم والمستاعة وينزل العيس ويعلم ما في الأرحام وما تدري لبتم ماذا تكسب بدا وما تدري لبتم بأي أرض tamus wa ma tabrid al-dudur bi anni ar-ramus